تلك إ ذ ا قسمه ض ي ذ ا إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها س م ي ت ه ا انتم و آ ب ا ؤ ك م ما انزل الله بها يتبعون الا الظن وما تهوى ا ل أ ن ف س ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم ل ل إ ن س ا ن ما ث م ن ى فلله ا ل ا خ ر ة و ا ل أ و ل ى وكم ََْ من ِْ ملك ٍََ في ِ السماوات َََِّ لا َ تغني ُِْ شفاعتهم َََُُْ شيئا ًَْ الا َّ من ِْ بعد َِْ ان ياذن َ أ َ الله َُّ لمن َِ يشاء ََُ ويرضى َََْ إ ِ ن َّ الذين ََِّ لا َ يؤمنون َُُِْ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 「そんなに」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 وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م س ا م د و ن فاسجدوا لله و ا ع ب د و ا